عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه جلوس فقال مالي اراكم عزينة